بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل الطيبين الطاهرين دخلنا في موضوع الكشف والنقل وان بيع الفضولي بناء على صحته بناء عليكم السلام على صحته بنفوده بالاجازه فهل الاجازه ناقله او كشف وبما ان الاصاليب في تقسيم معاني الكشف مختلفة بشكل غريب المفروض بنا أن نأخذ بأحد ال... بأحد الترتيبات الموجودة في كتب إعلامنا حتى ننتهي إن شاء الله إلى شيء عليكم السلام ورحمة الله فاخترنا الترتيب الذي مشى عليه السيد الخوي رحمه الله على ما عليه من تشويشات وفي نظري اخطاء مهمه لكن على يحالن نتخذ هذا الترتيب ويسهل مطالعتي للاخوه باعتبار انه التنبيه بالذات كسر اخيرا وكل كل موجود عند هذا الكتاب ذكر رحمه الله قده معاني للكشف المعنى الاول ان تكون الاجازه اصلا لا قيمه لها الا قيمه العالميه كإنسان يوجد في بيته مجلس عزاء للحسين صلى الله عليه ويجعل علما أسود على باب البيت فهذا العلم الأسود يكون علاما أنه هنا عزاء موجود وما لأي أثر بأي شكل من الأشكال ليست له موضوعية بأي شكل من الأشكال ويقول رحمه الله ونعم ما يقول أن هذا واضح البطلق اتفاقا هذا الذي هو واضح البطلان ممكن وليس مستحيلا وهو همي يعترف بذلك يقول هذا ممكن كسائر العلامات الموجوده في العالم التي هي علامه وتكشف لانها علامه تكشف لكنه لا موضوعيه لها باي شكل من الاشكال ولكن يقول من من الواضح من شريحة الإسلام ومن القرآن ومن السنة واضح عليكم السلام قول الرضا معتبر قول الإجازة معتبره قول فتشي مهن قبل إلا أن تكون تجاة عن تراغين فهذا واضح البطلة لا حاجة للبحث عنه المعنى الثاني والذي هو ايضا كشف حقيقي عليكم السلام ورحمة الله التسليم بالشرط المتأخر ويقال في تقريبه عادة انه لا مانع من الشرط المتأخر في الشرعيات الشق المتأخر إنما يكون محالا في التكوينيات وليس في الشرعيات ويمثل لذلك المثال المعروف لذلك هو هالمثالان اللذان أثارهما أسيب الخوي رحمه الله في المقام أحدهما أنه في الصلاة ماذا تقول أليست تسليم التشهود والركعات الأخيرة شرق متأخر بالنسبة للأجزاء السابقة تكبيرة الإحرام مشروطة بكل الأجزاء الأخرى ولولاها لبطأ التكبير فمشروطة والأجزاء الأخرى كلها متأخرة عن التكبيرة هذا مثال والمثال الآخر المثال معروف ذكره في الكتب الفقهية موضوع غسل المستحاب على الأدان غسل الظهرين بالقياس إلى ذاك القسم من الصوم الذي سبق هذا الغسل على الأقل هذا ويمكنهم الحاق غسل الفاجر ان اجازنا تاجيل لل للصائمه لغير الصائم خاتما يجوز تاجيله الى, إلى... يعني قبل إلى... ما يص... تصبح صلاه الصبح القضاء يجوز اجله هذا صار ما في كلام لكن بالنسبه للصائمه من يجوز تاجيله الى ما بعد الفجر هم سيكون هذا الغصن بالنسبه لي دقائق ما قبل الغصن شرط متاخر والشيخ الأنصاري الانصاري خب اضاف موضوع غصن للغصن قال قال بناءا هو الشيخ الانصاري ملتفت على انه هذا لا يقول به كل احد فيقول بناءا على انه يكون دخيل الى في صوم اليوم الماضي. وأجاب السيد الخوي تبعا للشيخ الأنصاري مع تفاصيل واردة طريفة في كلام الشيخ الأنصاري. أما استعرضنا للسماء قلعي لاستعراض تلك اجمالا السيد الخوي. اجاب على ذلك تبعا للشيخ الأنصاري بأن الشرط المتأخر المستحيل المستحيل بعد المستحيل يجبوه في الشريعة يصير ممكن المستحيل مستحيل خب إذن قولوا اجتماع عن نقيضين ممكن في الشريعة وإنما هو محال في التكوينيات هذا هم كاجتماع النقيضين مستحيل والتكثير الأمثلة هم لا لا يسبب أن نفتي بالإمكان في كل هذا نقول مستحيل فما نراه نؤوله لأن المستحيل ما يصل من الشريعه الشريعة نؤوله نقول مثلا بشرط التعقب أو شيء من هالقبيل نؤوله هذا جواب السيد الخوئي والشيخ الانصاري أقول أما مسألة الصلاة أن الأجزاء المتأخرة شرط في صحة الأجزاء السابقة فهذه مغالطه مع الكلام اصلا مثال الصلاة أجنبي عن الشرط المتأخر الذي من يراه مستحيلان يؤوله إلى شرط التعقب مثلا اصلا أجنبي عن ذلك وذلك لان التكبير ان اتيت بها صحيفة تبقى صحيفة الى يوم القيامة سواء اتيت بالاجزاء الاخرى او لا معنى صحة التكبير معنى قابلية لحوق باقي الاجزاء بيه. معنى صحة التكبير خب ليس معنى صحة التكبير ان التكبير حينما اتيت بها الامر سقط الان نحن حققنا في علم الاصول ان الامر اساسا الامر ما يسقط حتى بالامتثال وانما الامر يسقط تسقط فاعليته الا ما شرحناه في علم الاصول تسقط فاعليته وليس الامر باق الى تنسخوا الشريعة عند الشريعة إذا نسخته سخط وإلا الأمر باقي لكن الأمر جاء لكي يحركني نحو الامتثال هذا التحريك هاي الفاعلية تسقط بالامتثال وحتى الأمر بالتكبير حينما كبرت الأمر بالتكبير بعد ما سخط هو هذا الأمر الأمر بالصلاة أمر واحد صح نحن نحلل الامر بالصلاة نحلله الى الامر بالتكبيره والامر بالركوع في قرائه هذا تحليل وإلا فهو امر واحد ويبقى فاعلا الى ان اسلم الى ان انتهي من الصلاه سقوط الفاعليه يكون في لحظه واحده في ان واحد وهي في لخظة التسليم وقبل ذلك الفاعلية موجودة والأمر ما سقط وصحة التكبير الصحيحه ومعنى صحتها قابلية لحوقة باغ الأجزاء هذا كلامنا حول خصوص مثال الواجب المركب كالصلاه مثال الواجب المركب هكذا ينبغي أنه يحلل ويوضح لأننا لا نجعله من أمثلة ما يسمى بالشرط المتأخر ثم نؤول نؤول ذلك مثلا بمسألة شرط التعقب مثلا وأما الكلام في أصل الفكرة فكرة أن الشرط المتأخر في المسألة إذا كان مستخلا بالتكوينيات، التكوينيات الشرعياتها في الشرعيات ها. المخال مخال في عالم الشريعة يصبح المخال ممكن المخال مخال وأي فرق بين هذا وبين اجتماع النقيضين فهل تقولون ان اجتماع النقيضين في عالم التكوين عينه موجود في عالم التشريع ما ممكن اجتماع أو لا. هل تقولون ان اجتماع النقيضين في عالم التكوين خاصا بعالم التكوين وفي عالم التشريع يمكن اجتماع النقيضين هل تقولون هكذا لا الشرط المتأخر هم نفس الشيء. هنا هذا هم انه في نظري مغالط واساسا الشرط المتأخر في الشرعيات يختلف هوية ومعنى من الشرط المتأخر في التكوينيات الشرط المتأخر في التكوينيات معناه تأثير المتأخر في المتقد بشكل ما الأشخاص الشرط له أثره بمقدار شرطيته فيستحيل ان الأمير أثر. في المتقدم الأثر يتقدم على المؤثر هذا أما الشرط المتأثر في التشريعيات أصلا لا معنى له إلا هذا التعبير المألوف الذي يقال تقيد جزء وقيد خارج هذا تقيد جزء وقيد خارج هذا معنى الشاب المتأخر في التشريعات معنى آخر غير هذا ما أعلم و... وأي أسعى في ذلك التقيدون جزء فهذا التقيد حاله حال أجزاء الصلاة اللي شرحنا قلنا الأجزاء رغم أنها مترابطة هذا ما أعلى علاقة بين الشاب المتأخر المستفيد صوم المستحاضة هم نفس صوم المستحاضة شرط متأخر كان بالإمكان أن يسمى موجود لو كان الغص جزءا من الصوم فكنا نقول أن الصوم إلى اجزاء الإمساك عن المفطرات وهذه اجزاء مستمر من الغرور من الفجر إلى الغرور، وغسل غسلهم جزء لو كان جزءاً كنا نقول هم جزء مثل مثل الركوع اللي جزء في الصلاة مثل التسليم اللي جزء في الصلاة. لكن بما أن الغسل بحد ذاته ليس جزءاً وكان بالإمكان تركه لولا أنه أن التقيد جزء والتقيد ينتفي إذا تركنا هذا تقيد جزء وغير خارج وهذا أيها السحالة وما معنى قياس ذلك بالنقيضين ونقول إذن تعالوا قلوا قلو في الاجتماع النقضين هم إن الاجتماع النقضين ممكن في الشكل لا معنى القياس أتلك. ولا معنى الافتراضي الصحاب وعليه فهذا المعنى الثاني للكشف أصلا بلا حاجة إلى تأويله إلى عنوان التعقب عن تأويله إلى عنوان التعقب لا من آخر راح يأتي إن شاء الله نبحث. بلا حاجة إلى ذاك هذا ممكن ممكن بهذا المعنى اللي شرحناه وأصلا لا يعضي الشط الشط المتأخر الشرعي لا يعضي معنا غير هذا لا نتصور له معنا غيره تغيير جد وغيض خارج وكل إصلاح مات وإذا فلو ثبت لدينا بعد ذلك بدليل أن الكشف صحيح لو استطعنا أن نقيم دليلا على صحة الكشف وفرضوا دليلاً لفضياً قلنا أن صحيحة محمد بن قيس هي دلت على الكاش لو قلنا بذلك لو, لو ثبت لدينا دليل على ذلك هذا الدليل يمكن تنزيله على هذا المحكم في هذا المحكم ممكن فيمكن تنزيله ذلك الدليل أو تفسير ذلك الدليل بهذا المعنى من الكاش وهذا أحد مواد اختلافنا مع رحمه الله لانه هو قال هذا ممكن ولو اردت الديل على الكاش يجب أن يفسر تفسير ممكن تفسير معقول هذا ممكن نحن نقول هذا ممكن ويمكن تفسير قليل على الكاش نعم لا ن... رغم أننا شرحنا هذا المطلب لا نضايق من القول بأن الغسل غسل المستحاض مثلا له أثر في تحقق المصلحة والملاك فإذا صامت ومختسلت ملاك الصوم فائدة الصوم او قربان كل تقي او, أو معراج المؤمن اي شيء كان ملاك الصلاة تحت الصوم ما يتحقق لا مانع بين من ذلك فليكن ونقول ان الملاك المصلحة يتحقق بالاخير وبشرط ان تغتسل اذا اذا ما اغتسلت الملاك ما يتحقق وهذا ما ادري وهذا لم يلزم منه محال الملاك لا يتحقق الا اخر كما في الأجزاء نقول ان الملاك والمصلحه ما تحصل إلى ان يتم الغروب مثلا ملاك الصوم لو انه صام وقبل الغروب قليلا اكل المصلحه ما تحققت كذلك لو انها صامت وما اكتسادت المصلحة مضحفة الملاك مضحف الملاك يحصل في اخر لحظة هذا مشكلة المعنى الثالث للكاشف هو هذا موضوع تأويله بالتعقب يعني هو هكذا يقول السرخ يقول هذا المعنى معنى وسط بين المعنيين الأولين هو هكذا يعني لا نقول بأن الإجازة إن هي إلا علامة كعلم أسود يجعل على باب بيت فيه عزاء حسيني يجبس علامة محور ولا نقول بأن الإجازة هي الشارط ورغم أنها متأخرة أثرت في المتقدم لا نقول بهذا ولا بذلك، بل لدينا تصور وسط بين التصورين، وهو أن نقول بشرط التعقل. هذه نسبة انتزاعية، نسبة أنه سيعتب سيعتبون غسل، أفضوا إذا قلنا بغسل الأعشاين هذا هذا كلش واضح أنه تعقب الصوم بالغوص مثلا وبعد ان تغتسل نكشف انه في علم الله كان هذا التعقب ثابتا خم نحن لا نعلم انه سيتعقب او لا ستغتسل او ما تغتسل لكن الله كان يعلم انه ستغتسل فعنوان التعقب من أول كان هذا الانتزاع موجودا وكابتا وهذا هو الذي صحح الصوم فهذا أمر وسط لا نقول أن المتأخر أثر في المتقدم حتى يقال مستحيل ولا نقول أنه مجرد علامة حتى يقول أن هذا مقطوع الفساد حتى يقال أن هذا مقطوع الفساد فتنية وإنما شرط التعقب يقول السيد الخوئي رحمه الله يقول هذا أمر معقول وممكن لكنه خلاف ظاهر الأدلة الأولية بس لو ورد دليل ينص على شرط التعقب نقبله لو ورد دليل ينص على أن المسألة مسألة تعقب. تعقب. نقبل يعني ليس من قبيل الأول الذي قلنا خلافا أنه خلافا ضرورة الثقة، وهو أنه مجرد علامة كالعلم الأسود اللي يجعل علبابك عصي. نج. وليس هاموسحيلة. فلو ورد دليل كهذا دليل يصرح بأن الشرط الحقيقي هو تعقب. نقبل. ولكن هذا خلاف يقول سنخني هذا خلاف ظاهر الأدلة الأولية فإن الأدلة الأولية ظاهرها أن الرضا أو قل الإجازة بنفسه شاء إلا أن تكون تجوعة عن تراضي لا تدع ما ليس عندك لا تواجبوا البيع قبل ان تستوجبه او ما شاكل, شاكل ذلك من الادله لا بيع الا في ملك هذه ظاهرها جميعا ان الاجازه بحد ذاتها شرط والرضا بحد ذاته شرط فهذا خلاف ظهر العظيم هذا هو معنى الثالث المعنى الرابع ما أسمعه هو بالكشف الحكمي هذا أظن أنه في بياناته يعني في الترتيب الذي بينه الشيخ الخوي أظن أن هذا هو الخامس ولكنني أنا قدمته الخامس هو المعنى المختار له أنا قدمت هذا على أو ما أده إسا هذا مطابق لترتيب التنقيح أو أنا قدمت على المؤدي على كل حالة ما أسمه بالكشف الحكم وفسره كالتالي قال انه الاجازه تحكم بالتنزيل الكشف الحكمي يعني التنزيل في الشكل يعني انه ينزل البيع السابق منزلة البيع الصحيح ويرتب كل آثار البيع فجميع آثار البيع الصحيح يثبت ثم يعترض على ذلك يقول هذا الكشف الحكمي باطل ما ممكن ترتيب جميع الآثار البيع الصفو لو كنتم تقولون ترتيب بعض الآثار معبولا أما ترتيب جميع الآثار ما معبول لماذا يقول رحمه الله أن التنزيل بلحاظ الموضوعات التكوينية يمكن أن يكون بلحاظ جميع الآثار ويمكن أن يكون بلحاظ بعض الآثار مثلا الخمر الخمشي تكويني خارج يمكن أن ينزل الفقاع منزلة الخمر ممكن. سواء بلحظ جميع الآثار أو بلحظ بعض الآثار فيقول الفقاع خمر يعني في جميع الآثار يجب الحاد نجس وما إلى ذلك كما أنه خام النجس الفقع نجس كما أنه لا يجب الحد هذا يجب الحد ممكن كما يمكن أن يكون بلحاظ بعض الأثار أفرض نجس لكنه لا يجب الحد يجب التعزير مثلا أو يجب الحد ولكن ليس نجس مثلا ممكن في التن... التنزيل في الأحكام بلحاظ الموضوعات التكوينيه يمكن أن يكون تنزيلا كليا ويمكن أن يكون تنزيلا جزئيا لأنه على حال الفقاع غير رسم الفقاء غير تكوين الفقاء غير رسم لكن ينزل منزلة الخمر طاره بالحاضر جميع الاثار واخرى بالحاضر بعض الاثار اما التنزيل منزلة شيئين حينما يكون المنزل عليه امرا اعتباريا هذا ما ممكن بلحاق كل الاثار يجب ان يكون بلحاق بعض الاثار لانه ذاك الشيء اساسا اعتباري لو نزل منزلته في كل الاثار فصار نفس ذاك الامر الاعتباري وجد بعد تنزيل المعلمين. مثلا لو قيل ان المطلق بمنزلة الزوجة في كل الآثار هذا ما ممكن في بعض الآثار يمكن مثلا يقول من تريد من تريد أن تخطبها تريد أن تتزوجها الزواج فأمر اعتباري من تريد ان تتزوجها نزلناها منزله الزوجه في بعض الاثر وهو في النظر سمحت الشريعه للانسان ينظر الى المراه التي يريد ان يتزوجها حتى يعرف إذا بها عيب او او شكل الوجه او شكل البدن يكون بنحو ما يناسبه وما يريد يعرف الحقائق قبل أن يقع في المشكله بمنزلة الزوجة فقط في جواز النظر خب مو في كل شيء حتى في المضاجعة هذا ممكن أما أن يقول المطلقاء بمنزلة الزوجة في كل شيء حتى في المضاجعة خب يقول المطلقاء زوجة با. والألمضار لذلك إنما تسقط عن الزوجية بعد انتهاء العدة ما دامت في العدة هي زوجة زوجتك من فساءت عنه ففي الاعتباريات لا معنى للتنزيل الكامل لأنه إذا نزله بشكل كامل خسار ذاك نفس الشيء الاعتباري وجد بعد فهنا فيما نحن فيه لا معنى للتنزيل الكامل أن نقول أنه هذا نزلت نزل البيع من منزلت البيع الصحيح كأنه كان البيع صحيح صحيح هذا معنى أن البيع كان صحيحا بعد ما معنى التنزيل هذا هو كلام السيد الخوي رحمه الله أن إجمالا أشير إلى إلى ما عندنا من إشكال ونؤجل البحث إلى غد إن شاء الله. الإجماع لن أشير بعدين طالعوا الكتاب حتى أنا حتى راحت بحث كامل. الإشكال الذي أشير إليه هو أنه رحمه الله أدخل لغة الدليل وهي تنزيل تنزيل لغة من اللغات. التنزيل إن هو إلا لغتها. لغة من اللغات بلغة التنزيل أدخل لغة الدليل في حق لغة دليل الحكم في حق الحكم هذا خلط غريب خلط عجيب التنزيل ما علاقة علاقة أصلا بالكشف الحكمي ليس الكشف الحكمي قوامه بالتنزيل التنزيل إن هو لغة من لغات البيان لا أكثر ولا أقل وإنما العنصر الحقيقي في الكشف الحكمي هو أنه فيما مضى ما كان أكو وانما وإنما بعد ذلك صار الملك وهذا الملك بعد أن صار جاز لي أن من بعد أن صار الملك جاز لي أن أرتب الآثار السابقة بقدر الإمكان كل قسم من قد فاتت من قبيل النماء الذي تلف ما موجود اسم. لكن بقدر الإمكان جاز لي أن أرتب الآثار لو قلنا بالكشف الحقيقي معناه أنه في وقته لو أن علم الغيوب أخبرني بأن هارس سيجيز إذن في يغضي أستطيع أن أرتب الآثار أستطيع أن أراجع هذه الأمة لأني أعلم علمت بإخبار علام الغيوب أنه مولاه سيجيز إذن أعلم أن الملك خصل بس تقول بلغة التنزيل أو بأي لغة أخرى هذا هو الكشفل حقيقي والكشف الحكمي معناه انه حتى لو علمت انه بعد ذلك سيجيز ما الى حقا وترتب الاثر الاخر لان هذا معناه رجوع للكشف الحقيقي وانما من بعد ما يجيز ترتب اثار الملك السابقة بقدر الامكان من قبيل انه اذا كون ما الان اخذ هذا الامر ولم يكن يجوز لي ان اخذ من اول ان من أول بحجه علمي بانه سيجيز هذا هذه خلاصه الاعتراض اللي عندي هنا ويجب شرحه اكثر من ذلك غدا ان شاء الله